أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذوهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازمين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ عزر كان عزر كيبا قولي اللي حادو وحون كميدي هاي عشر رديل من كنا ونصاب سنة تصير كقران ككريم سديدي آفرتن آياد عطبوك كوبان يهي آياد كوباد بكب الله بنا من سورة الحجر كميلا آياد سديدي آفرتن آدنا واكوئك يهي من سورة نفسها مثل سورة الحجر كميلا وحكب الله بنا عشر كعاوة جسكي آفريا طبنات آياد كب الله بنا سورة الحجر نا. وصورة ديشاني يطبنات ترسل صورة ذها قرآن الكريم كأه كان كومة بغلية واني أفر صورة الحجر صورة دي شمية تبنادو وحيكوماك عابنتهاي ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين حيكوماك عابنتهاي صورة الحجر وصورة المكية كان مدى صورة ذي سودكي صور انتي رسولك عليه سلاة والسلام في مكة المكرمة وكنه لا ayna mudalla sadah iyo tabsanu nubuuda marka laga bilaabo surada sootirsi go'do dhayay sideetan iyallaa suradood kala baaqujiro suradii way samaynta marka suratul hijr hada surad makkah atay waxa arkay doontaasida ama ya tawxi nubuudka iyo risaalada jaza'a iyo u rima tawxiidka ayaa بقية الصور المكية. سورة هذا همكِجا. إنتوا ذكروا آية. سورة الحجر. آية ذا هذا. قال يا سورة الحجر قال تعالى. أبدأ هذه الصورة. وحنقول بالله يا بسم الله. أبدأ وين مجري حسكة شدي. الرحمن. حاريس جودنا الرحيم قد <سؤال> قالها ابن حريثه الف لام الله أبوينا اعلم او قال بدن بمراد يقول جد بيس قال في الله يرى وهو يقول جد لا يقن سغال يالله سان سوره او حروف تسمى مقطعه لكم اللافت سوره الحجر سوره دي سغالد تفسير كثيرك الواصلات إن علميه إبلا الله بانديه حدانا التنبيه هو التعجيز أكام وقاطا إن لغو سجدين هاي اللابتو هاي مشريكين تأيه قلبه هاي استمالا لغو سمين هاي سي لغو هاي قرآن كاللغو ريدو يغونا وحي إن قرآن فلغو هاي قرآن فلغو وحي إن قلبه هاي مانكو دي ملتا قاييو قل, قل ده وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون كل كحروف أن ينغرور في جري كل لغم جري حميم عين قاف كاف يا عين صاف قاسم ميم كل كي وحى مغلان أو عقري أو عصب كل كأيغو نسقري لانتباسين سوج سنايا كل كيسوج استنا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين للغتورات تزو تنبية تعجزكم وحول قرآن كيف مودنا هناك بشري؟ إنه ياهي قلت أسأل لي الحروف تعالى بلا هالف ياللام يرأي كمديهين موهي الصاد يقافي كمديهين هذه حروف هانو تقنم في القرآن حروف هي كلمات هي آيات هي صور بكوبي حروف توا تقنم كلمات كينو وعرقتان سورة إيسا مركضوا وضع بشري أما وحن مخلوق سميه ياهي لقد أخصد إذن بصمعهم ألف اللامر الله هو بوين أعلم يقان بمراده إله ولجهده وبذلك ألف إله ير... ولجهده الله يقان تلك ألف قاسي اللهمك أي الرعضة هي حروف اللامر أي الكتاب كتابك قرآنك أي هذه حياتك يا كتابك وإسكم من إلا فضي ملك بياني النقطة تلك ألف يلام يرى آيات الآيات يال من الكتاب القرآن قرآن كمله وقرآن مثل أغريهم مذين العرب قرآن كما جعلت ربنا بولياي بعض العلماء كنتم تبي لكن كتاب يا قرآن لبذا أخذناه مهاجرا لبذا تموحي واجبي الخلود ولئن صنغا قن لماذا كلمة الكتاب على كتبنا إذا قرية بيد واحدة كنا لومي ماي، وكلمة القرآن، عرب كعوية مال اللواي، أيه كتوسينا يا، كل كعربوا على اللواي لومي ماي، إلى القرآن كي وللومي ماي، إنه قرآن يهال، عرب كنا عوية مال اللواي، قل لهم ودارت أنتي وكربي، هو كتوسينا، استعينا عوية مال، أخيرا، عرب أريادي سينا، كويان عربك معاني سينا برتان، هي طل كتاب، كتاب كأريادي سينا. وقرآن قرآنك مبين عدين أيهاي حقا قاضلكا حلاشا حرامتا صحيحا فاسدك وحجريا وحجريا إذلك كل شيء عدين وقرآن مثل آخر قرآنك أصول مبين وحلوبا هنيهاي إذلك سعدين ربما يودوا الذين كفروا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ سيدي الدنيا الله قورتا لايسو جرى اللهم مرمائيو واذاق من ياذاق اللوحان لايسو لي ايه يا قيام اللاتقائي قيامة مارك الله تاغوه انتي قوناي مسلمين تاي جانا لغورورنا ايه انتي حقا دي دي قالو دي ناربا لغورورنا ايه قورتا سيجعلان ايه إلي ادونك مسلم كواهان جرى كلك السورة قلمية شبما وحابدا الذين هين الجلاده كفار وغالوبي لو كانوا في الدنيا اني ادويده غرهده دا كو هدان مسلمين كو ابو هوجان زمل كل كاسلامكو وقت والدين تجيرته بل وعودوا ماجعه الاسلام لا يري مر كو دردار ماي النبي الله إبراهيم أما النبي الله يعقوب مثل اركب بحرورتي سيو و هو جنا الله اصدق لكم الدين لا تموتون الا وانتم مسلمون ايدكم هو جالسن وانا هين هدماني كل كلمه الى هو جالسمي من قديم الزمان وحديثي آدم أبو البشر كسب لو الى آخر الدنيا الى كرير سمي تن الله قيناني كو انا ولا نارايا مرقاس بشينت قنينيان او جعل سنانين ادونك اني مسلم كو حسن رجله ما تأذوا ذا عذاب حسر ضع يقوما ماذا إيش الله يتلا وعذاب نفسيا كل كجيركي لو شيب قلبي ذي مسك على يمانكي حسر ضعنا عونا إذا كل كقولك نفسا أتي مسرقة أما قالك نفسا والروح وجسما مسدح لي بأذاني ربما وحباذا يود الذين كونت أجعل ذا كفروا قالوا باي لو كانوا في الدنيا ايه يا دنيا لو كل كنقدان مسلمين كوا ايبن وغان سما ايا بدن اوش رجاله يانما سوره دمر كوا سوره مكي اذا مد يارما قال دي واغان سريسا كل ك رسول ك رغيسا ان شو يده جنا لو غانيو دغ ما مرمو قال تعالى فدوحوا لذرهم فسول صوبانا واسكلاف يأكلوا هعونين وحي وحون سيدا حوله حوله ووح المكلفين وانعقل لهين ووحي كل من نايا ووحي كل من نايا ووحي كل من نايا ووحي كل من سبحانه وكاة والذين كفروا يتمطعون ويأكلون كما تأكلوا الانعام والنار ما كل وكذلك سورة ومكي إذا ما ماهيو قائدي يصلي مسلم مجلو يرهم خصوصوبنا ودافني قال هذا يأكلو حقنين وحيدونا ويتمتعو شهوذا وحيد غبان حكو راحا إستانو ويليهم الشغليو الأمل يجيدين بأن لا موت ولا حساب ولا بعث ولا ناب إنه حفجر أمل كأيهان غلطاقاس إنه الذي مني والله يسوي بحيني والله يسابتمي والله يسأبال مريني أمل كهاشوغليو فسوف دب دنبي يعلمون أغاندونا حقبة أمرهن تلاضوضا ما شهر كل ما تو يقا أغاندونا وكادي برياكو يرهم كتر يأكلوا هعوني ويتمطعوا الراحجين ويولهم هاشوغليو الأمل الجديد الدين فسوف دب دنبي أي يعلمون أغاندونا حقبة أمرهن kharadooda naxashay ku danbay naru jahannama inay tahay iyaga gaawgaantoona xaddiddan ruba kuma halkina min qariyatin kuma dalar ama haddii la arka va garahan ama umada la arka ma dunyadan wax ama umadan ama مددي مركي الkaarو أفكار مددي سيفو كله ما نايا علمت مددي بالكل ما نايزا أجمع مددي باللوجو رجاي وما أهلقنا ما أننفون من قرية تجمو إلا هذا نتجم الرجني وله تجم ذو حيل هذا اللوجو رج كتاب وقار معلوم حاجة بلجاي كان مالك اللجدين أيالجاي كان ساعدي بالجاي كان أيانثي بالجاي كان دقيقة دي بالجاي كان سداويب أوغط رجاي iyaqof la arka wa garan ummad la arka wa guudan adunyada ba gabi ahan aya qolaba daqiiqadii loo qabsay saacadii loo qabsay tarintii loo qabsay ayantii loo qabsay marto min ummatin min tuwazida litaki ummatun ba sa'ila ma tasbiqu ummatun huma di marto ajalaha madashi ba uu qabsay ummad iyaha atona khor mari ma وما يستأخرون كذلك وقال الحماية المدد اللوقفتي أي كوكا بقبوضايا كل وحا مقدر يعني هو حديد أمريكاين لقاء قاضي كارو أمعد لقاء قدري كارو. وما أهلكنا من قرية تقم ما أنه هلاك إلا هدان هلاكني وولاها تقم الله أركبه وعلاه كتاب قراء حلاك يدلقوا قراء وكتاب المقادر يحو المحفوظ كوي وعوالبودن باكقران ما فرضنا في الكتاب من شيء إلا حنان ومدهلاجني ولاها ومذوحا إلى هذا الركاب كتاب قران معلوم ليقان حق إبان لقيقان ما لنته يسعده يتقعده ما تسبق كمهر مرتو من وما دي كمهر مرتو أجلها ماذا شحقي إبان لوجا قبتي وما يسأخروا ماذا شأنك تبدي عمايان وقالوا يا أيها الذي نزل عليذك إنك لم جمّو قال ذي النبي نبوذة هي رساله يوحى قد يدري سيره ضلين حمانته ذعر وقالوا وحي رلين قال ذي قرشا ما يا أيها الذي متكن نزل الله تجيه علي كركيس أذفرو قرآنك لوجود تجيه إن قرآن لوجود ما إيمان بيهم نقول له، لكنهم إلي كتير هديات يكبرون حذكو إنك لما جنون بيجي له. كل كسر وسمدي دنا قرآن اللي جيه مجنوننا هو يا مجنون وحد السناية هو قرآن قده السناية الله حكم فلاية. كل كوارق ورسويس شو تختارك. حقنا قرآن باللقد جيه ليه قرآن باللقد جيه. هذا ما كسره أتقول ليه هي دومات وانا وحكم له لين هو اللي قال لي دا كل خوركو دي مشهوري مين يا أيها الذين نذكان نزل الذكر القرآن لا تجيء عليه كركيسو انك عججا يا مجنون بطاي كلمه مجنون ساكو يمنيس كلمه مجنون وحاكو يمنيس اجمع القخيرين قم ادمل كنول وحايسكو رخصنت قفكه كور يماده افكاله لك في ماي ووليه له مرحى أو ماذ مشركين أو وزني أو ألا بعابودة إيش أيو لقد كنتم أنتم وأبائكم في ظلار مبين كل كوارع وين المجنون تايم على لوكو كرنايا أبي أو إكلجس وقاري وما ذا نيشكون عصناي تذكرنا لقدنا تجديد سابق إذا المجنونات كل كوارح نلاقي في رسولك إلى أركابه إذا كريمات صاهر أو مجنون ساحر نم رقيمان ساهر وعقيم أيام جزل، ما مع المخلوق سمين كريم، وإلى حقي كيمي، والرسول كالجوائز، وحقي اللجوء موجناي، أي الرسول إلى كدريرناي، تعني إذا اسمح حين واقهرناي، كذلك ما الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساهر أو مجنون، سيدنا اللو بلال بن إلى النبي محمد أيام يظهر باللهورها ساهر أو مجنون، إنك لا مجنون. ندو عالم باتايو إه لو ماتاتينا نوراتي ما دانا بالملائكة إنتاج قبتك لأنك هده يسو ملائك كورو ميسا إنه المبيتهي والرسولتهي والربي كدورتهي أو أي اللي قد ديه ملائك وارنة كتيرة أرتم أن ما كنت هده المجنونهي لو ماتاتينا ما نوري ماتي بالملائكة ملائك كورو ميسا إن كنت هدهاتهي من الصادقين أنت رونت شجع يسوع عيشا جنايا من نبوته والرسالة والوعي حتى تكرن شجع يسوع ملاك كور ما يس من ولتي مادي كل ك الله غاي أنكرني ملاك تباصلي يا شاك أمتي ما دو أمتي لما طول عاقة يا وأمر كوفيد ما لي حلاجت ولتي ما دا يقاق الباطل في ملاك أتي ما دا حيار وما تما كل ك الله غاي ملائكة ذلبا نيان دنيو وما جرتوا حتى الملائكة ماذا ولا تبرقين قال خلا تعلم هذه من مننزل الملائكة ملائكة دجنة إلا بالعقل حق سودي صن وما كانوا قوان قرش أهل مايان إذا حتى الملائكة ماذا مندرين كل لكت بشر ولا مانا عجب عجبت على اسمرينا كل هذه الملائكة ماذا تباركوين قوم إيشا كالكوحانو دانهين باي دلبان ايان تفلع اللي مضوضة إن أنك نحن أنك أن نزلنا ذكر الذكر القرآن كا. أي قرآن ايان إنك إباء تجيني وإنك إباء أهله القرآن لحافظون لنا من الضياع والزيادة والنقصان انتظر تيعمي مايو إلا تدبوكو إلى لي وقود رأي بل هو آيات بينات في الصدور الذين أوتوا العلم قلت قايم مرائف تكمدا وقل سفر الله إلا إيا مسلمين انت هذا قيم إيا قرآن كاللو دير خوشو دي لغا بغي لجع ليسي أو يا مال شاني آفرتن سنة دوشي منها لأينا لجع قادر شاني آفرتن سنة ودوشيها قلت أنت سوقف ف يومه جلت خدوا باخني انا هاوطيري يا ناسو كو الهاليه قاي ملائكه كاملين يا قاي مؤمنين كاملين يا ايبه كو الهاليه كل خاصو سنديعم اي حنا ان لوو جاري كاري حنا ان لغديني كاري تيلكي بعد ما او كو, كو, كو انت يا ما اكد يا عمي ما حال لو قدرى ما حال لا دمى كل كديرلك و وقت اننا انزلنا ذكرا اصل الله الحافظ حد عنا انه يطيعه اما هو لو قدره اما هو لا دمى كيف ان جايه من قبلك اديك الرسول محمد هورتا فصولا بان في شياء الأولي ثناك الفسولي صوبناها لواننا يا إبعت ذلوجو هنا لوجو اللابن أول عليه من الأنبياء والمرسلين أي دبتنا صوابا مرتين لا شيء قال إذا هو عادي. وصدق الله في قوله ما يقال لك إلا ما قد غير للرسل من قبلك كما قال عز من قائل فاصبر كما صبر كل العزم من الرسل وحانا رَقَبَ صدقية كبيرا وانا ولا صبرين هذا كان صبر فلقد وحدها أرسلنا إنا اندرنا من قبل كورتا فصولا باندرنا في الشياء الأولين أمديه الرئيه كحاكو آه أي كحول بالرسول الله وإن من أمتهم إلا خلافها أمد حديس أمدي جرته كالسلود أي وصدق الله في قوله ورقت بعثنا في كل أمة رسولا بانو ديري أحد أعودك بالله فنجرتين أن يعبدوا الله واجتنبوا طاوف إذا أمة ذي أخرى قدوا هذي أيان رسول ديرني وما يأتيه أمة ذي أخرى أمة إمن من, من رسول مثل الله ديري أمة إمن إلا هدو يمي. كانوا أمة ذي وعينهذين به رسول الله ديري يستعزئونك وكجاز جازة حصول كمارك اللغوز يسول لحقروه لعايه لإيحانه لدي من جميعه حلاك بأيمانك حلاك ماركو يما دويه ويذكر رتيبين حصول بأه الله ديره بأه الله بأه الله بأه الله ديره بأه الله ديره يا حسرة على العباد ما من رسول إلا كانوا وقالوا وحيرا ده. يا أيها الذين ألا يكور كيسا أذكر القرآن إنك هذه همجنون بدوالاً باتاي اللو ما تأتينا نولاتي مادانا بالملائكة ملائكة رميزة نولاتي مادانا إن كنت صادقا وشيكة داتاي من الصادقين إن ترونت شيكة ما ننزل الملائكة ما تنزل الملائكة تخيرك لو ملائكة ما إلا بالحق خوصوك الدهدون بإلا emme lainkaan teidän matoa babashalima, on nukun mä ymmärsyikin, että, että näin emme lainkaan teidän muun oo قال ايه قرآنك ودهيه ايه قرآنك لأولابه بيوايه انتوهرنا الله بابادي وحوه يا قرآنك إلا الانتوى ساعدنا ما وكالني الاه إساق بابا لنقاضو له وإن الله الحافظ اما كتب تيهور دكي لوسو الدجيه ايه الانتوى اللوحي ساري بما استحفظوا من كتاب الله سورة مائدان كتوى امرنا بما استحفظوا ايه قبال لغا إلا إلى وحيد بن آدم إلى ليالي وطيع ماي يسجد بن آدم خابطيا أما قرانك إلى ابنه موكالني وإني أنجى إباه يلهو قرانك تحافظونا كإلى لنا من الضياعي ومن السجالات والنقص لماذا لأن حجتنا على الخلق فجر إب أو جفتا اللهم مغفر سبحانه عز وجل فصوصي النبي آشي ويذكر ماله كل كغرت ايد اوي اي مالن غانت لو يسغيو مل كان شيء لو الهلين قال الله على خلقه إلى يوم الغيب تججوقتاوي ولا كن وحاده ارسلنا الرسل اننا خياندني من قبلك هذيك هورتا فاندرني فيس يا الاولينا ومضي هوريه كواكوهودا نحرو دي الرسل باندرني ما ما ياتيهم من رسول رسوله ما إيمان إلا هدئوه كانوا وعين نغذين في رسولك يستهزئونك والله كجاز جازا أيين نغذين فاسبرك ما صبر هؤلاء كذلك نسلك في قلوب المجرم وحي إله إيمان لأنه قتل قلي قلبك وذيبه بأبين حق لبيني اللي قالينه إذا ماشى قلبك وذوحا لقليه ختم الله على قلوبهم أو طبع الله على قلوبهم كل هذه قلوب تؤذي لا طبعه والله خاتمنا خيرنا قال ما يشرنا كبيح مايش إذا ندك وقلب بعيا وقلبي غذا كثير باكوجنا خير قال مايو في جهل وابي لهب وعطب وشيبة وهمية قاله بدر لوعقي تبينك في قلب غذا لا قالين ولا يدخل مايا ولكن إلى إيمان وقتل جلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي واغميني قال تعالى فدوهو كذلك سيدا هذا جيد وكوهو اخرى انت هذه الرسوسة بانية قلبك هذا تقريب لغالية تفضدنا لبابية كذلك صيداس أي أن سلوكه بين عقل لبانية وعن في قلوب المجرمين كوان دنبيا لا بيالكوهد قد هذا تقريبا قرينينا قال يؤمنون فمن ما ين به القرآن وقد خلق <تصفيق> حديث من ويان وحاجتكي سنة الأولي وما بيوريك جدك لا مرير جدك ما بعزم كي والله مرنا يوم كل كاسدان إيمان وسورة قل إركادي الذا اللافرو الله فوليو اما مرأي بسوي دكتور لا كانوا إيمان كفايد إذا ما ين المركي وحالته ص ييندها النعال أرن يوم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 وأدلة في التوحيد دلة تصير يا الميال ولو جرا فتعنا فرنا عليهم مكارك ولا بابا حدان الباب الرائع بييري من السماء إلّك الباب كفرنا أو فضله أي نغدان هيّا المشرّفين ذا فيه الباب كلا يعرجونك يعرضونك وسملك ككرة ويعلم الملكو سارك أما فضل ملاك تال بلد أي نغدان فيه بابك يعرجونك وككرة هاب يطين الناس دي لي يقامرنا سودا جا مرن لا قالوا وحي مركزنا بهلا عين إنما واقرا ما سكرد حال غيري سكر البابوات اللي جا هري دول سكر الأفسارونا إندها نجيبهال هري ورا عين أما سكر الدول اللي وريريني أفسارونا أو سكران قبقة ورجل زوال اللي جا كل كيش هذا اللي وريريني أما الله غيري هو عن أرق نجبا حقيقة ما ja idéillä aye, bam, indahin laheille keriget annako, bam, annako, O il i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ama i i i i i i i ولقد جعلنا في السماء بروجا ولقد جعلنا اللقب اللابيلا ما شاء الله وحذك دونا أذن الله وين أو كونيا أو إلى همدني مديسا هي رع مديسا هي المجري هي قط مديسا قطوسا هي القسم اللاباتي خاله تعالى بوعير ولقد وحذبه تعالنا إنا ياله في السماء إرك بروج ودوجنا ياله ما هي البروج يا ترى بروج ودوج وَضَيِّن كَلُّكَ كُمَيَّا اللَّهَا سَمَذَيكُوا يَا اللَّهَا حدّينا امرأي امرأي وحي أهلو السماء يا امرأ وحلو اليالماها وصدق الله في قوله والسماء ياتي البرود كلك الدرجية يعني إنك اشتغنو وصيدي سريا خير وكارا سريا خير بادينتو في عنا خير كعبرتا واحونا شل إنك اوحان في عنا برجك يسافع قفك حوله وعسيك المغضان برجك يساح سانكولك او كفزن اهي برجك سليسة ووضو لن نبايا البرج وصمائلات البرج ملايق قادي يحضروا اما شرط اي اخيرك كلك ايالان بشرك اينا كالشان انك اينا الى لزيلان كلك سامالا وحيلا الاهي ودوين ووين او عيق هذا الملايق أما هو واحد برج الليل قلوا الكيال وعين صمينا بنتا حكم الجيل إسلام الله السن لا قبضوا تبن عنوبل قدرلك يا للا يا كل خير حولها يا وحدة فا ماذا عقد هذا الليل وذاك علي ابشر السماء يدي ماين معيارك إلا ما كنت تجروي كل قصاد ذهبا علي من الأرض إلى أو علي يوسف الأرض كل ما جاء ما جاء اللجوء بدله خير شققكمان إذن قفك كلكم مسلم يهينا شربا ملي وحونا بقير عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أسابته صرا شكر فكان خيرا له وإن أسابته ضرا صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن درير يقول لها ضمومكا لك المؤمن وصبر يأجربك إليه برواقي خير ذو نكرمو إلى أبو مهدينا يأجربو كلايا إلَمْ برجح النمل نحسن ملا مسلم تأيماً وابداً في خيوم بكرعي أما أجلبوا قروب صنايا أما الدنيا برواقو قروب صنايا مدجان كل جب جبتة يا بنتن على حريرنا النجا وحجياً ماها ولقد وحذابا سألناه إنن يلا في السماء يكبر ورجل ودوين وزيّنها واقر حين السمادي للناظرين الدد كالدهاية وحديقها اللقوة قرئية وحاصدناها سمدي وإلى لنا من كل شيطان شيطان كل جيبان كيلة لنا فجيب أحمد البلغفق إيه إلا من شيطان ماهانه استرقى سمعه مقل حدي فأتباعه ورعي شهاب تنبابوره مبين عدود سمدي وإلى شنك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض kursa iyo maamulka samada lugu sameeyay kolkasta mareegta loo wakaashay loo soo biba cefeerul ka ku fuliyaan kolkasta shayaabintu maamulka samada lugu hayo walaaliyo waladiyo qashadiyo qaran iyo fuuhaaniyo waxas wiilaha sheidakee lasooburiyay wax yar We now realized that God departed in Belinda lifelike We can discern that in peace andamo So, they sind The wman que luke Who enter the evangelical in the world of Zion and they did not believe in the Quran, in the Greek kit son has come from you and you are all the ones حلاجهم باودن بينايا أدونك في هذا باخر الله هذا بأ لا ولو فتحنا حذنوا فرنو عليهم كركولا بابنا الباب من السماء الكر أفضله أي نغدا فيه بابك جديد يرجونك و ككر لقالوا حداين إنما وع كلمها سكر ذو حليل أفسارنا الرجال ك النجيب اللحين تنحنو النجا قوم تطبعناي جعلنا إنن وياك في سماء قر هروجا وداين وزيننا سماء قر حيني بالناظرين تكئاجي بالنجوم ولقد زينا سماء دياب مصابيح لمتاع خديقنا كقر حيني وعفذناها سماء إلاليني من كل شيطان شيطان كل يبانو كإلاليني خجيم الحجاب اللقدير يجي إلا من شيطان ما استرق استراقا ما قال حري كل خوران مغلول على الأرضي فات البقاءه مركبة وح الراعي شهاباً دمبابورة مدين عدل ولله مدبنها الذي واسعته سماه إياه ولا هذا مكالجة بعينه كل كي بالكالي ولله ملكه مدبنها هبنا جات أجنو في زنوجي والغينا وحنت جيني فيها أرض هذا جود هذا خواصية برو واوي أي الجودة وأننا لدينا وأنبطنا وأنبطنا فِي أرددك هذا من كل شيء وأنبطنا كل شيء وأنبطنا كل شيء وأنبطنا كل شيء موزون وهو البواقية سيئة وزنبوك صعدة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وحبها هي داية هي او البوا هو زنيي واجعلنا وحي لي لكم يدينك ددك في هذه الغدره هذا نلول يالك لدون مثل الى لقناية كلمه لغنايه لو مثل لغنايه مثل لغماية مثل اكو اغميه مثل ميسه نلول كل جديدن او قوله اين نلول شودا مبسوط كي هي يعني بين يلين والله يسخن العلاه ادان ذلك ما دخل لو كلا دوين اون قولبا ميل لا دينين فسبحان الخلاق العليم وجعلنا لكم معيشه يلهي هي ارضها غدهه معايشه نور اليالكه لدوين ومن نوايدين يلهي لاست ميدانه هي لهم من كاسي بالرازقين كو ومصروفه وعيل عليكم مصروف لكن كف ايديشتان حنا ندور كداقي هي عوس كمباحه ايو بيالكه لها حريتك عباية حدوا لا دخلنا إنسان أدمى إنسان أتجلا إنسان إيا دومه أذكى إنسان النجا الله إيه مصروفنا إيه كان أذكى ده وين من شيء ما من سيم وحجر مجرى إلا هدوه أنجروا إن عندنا النجا الله أقتل ده خزائنه بخرده كجره نبيشة يا ربك يا شرطة يا خيرك يا أجلك يا رزقك وعلى أركان جربة بانك يالخ يا بخارد كو جيره اكساين يا علي كل كو خوجا بان لا سو ديرايا فاي من شيء ما من شيء وحجيره ما جيرو الا هذو من جيرو عندنا انجا الله اقتناده وها لا انت غيرنا انجا الله غيرك انت سلجمهله خزائنه وخارده اي وحول بو كجيران اكتاين يا علي كل كو خا يين يحي وما ننزله شيء ما تجين الا بقدرين كانوا ينتجن معلومين يقام أن لا الله أكنذل لا يقام كل ان وأن لا هؤلاء نجرو كل كعلم جداب مقدر كي يقدروا نسي أي لغوت المامي ثابقي صوص ما وارسلنا وارسله عندنا الرياح هذا ويله خياء الريح القرآن كله بلا تعبير بذكوار كذا خيح مركل يعذبون مركل غير هذا الهلاجة يعمر لا يري أرسلنا عليهم الريح العظيم كل خمد ما صيب كل عليه جو عيسى ولين أرسلنا ريحا فرأوهم مسرّا لظلوا من بعده يكفرون إذا الريح العظيم والرياح الرعم هذا يشقهم الخفيفة الروب كوتين مرته كذا شيء سنة صعوبة ما ترك الروب كودوائل لبعمش أضمدافم لكن ضروري الروب لبدي بالذيل بعوض كل كأيضا بوجاري وأرسلنا واحد من ديرنا الرجاجة دوايلا لواقعها هيغو او دوايا أو ضرورة خوفك مركي دوايش الله أركو أي روبك الله أركا دوايشا أباهين ليس ضروري خوفك إنه وايمان أيا فنزل تحقيق مركي ضروره هي دوايلا أشود عن أي دوايله ضرورها ظاهية فانزل مركي بدجنا مناس ما يكر ما أنبيه تَنكَسُوتُ جِنَّا فَاسْخَيْنَا كُمُوهُ بِهِ وَإِذِنْ وَرَاثِنَا تَتْكِينَا يَا دَلْكِينَا يَا دُنيَانَا وَمَا أنْتُمْ مَا يَدْرَاهُنَّ لَهُ بَيَانٌ لِكَوْرَاثِنَّ فِي خَازِلِينَكَ وَكَيْفَ تَصْدِي أَدِكَمَا يَدَان كَيْثَن أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ in daga marub de jinkarna kuma antum tumo maidana hay lehubi barak wax noolayna hada ama ama oo أنه يبقى أنه لأيه ونميته وحبينتين أنه الذي خلق الموت والحياة وكله ونحن أنه الوارثون دوننا دحلين الدنيا ذهبت أنه ينزل يا الله كان ذهبه يسعى إيش ويدينه لمن الملك اليوم وحجوابه أول الملك يسعى إيش يا الله الواحد القهار ونحن أنه أي الوارثون دحلين الدنيا ولقد وحده با. علمنا أنه يكون المستخدمين وحيء الرئيس ومنكم إذنك الدكا وميدا إذن ومدان يكون مذكور رئيس إذنك أبطى أنه يكون ولقد علمنا وأبناء المستاخرين حتى كوة جوة هي كوة إلى يوم القيامة إمان دوننا وعوض أبناء كلها علم يقول ومحيث يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصية وعريل يوعدن بيا يوعد الجرا أنت أنيك كل جي بعك أنت وحده أوك وأنا نجاهين ملك وإنا ربك أديك ربيك هو ربيك أبا يعشرهم وعيوريل يوعد الجوا يوعد من دونا أنت أبي كلجي أياكل من دونا انه أبا حكيم من أبا مرتبلاً أمام الملاكين أفضل سبوع إبى أقوم بلن أو علم ديسا يا إقمة ديزا مدنا وحكة بحركات مددنا ولا أرضيكي مدتناها وافذيني وألقينا وعديني فيها أرضنا جد هذا حواسية بورا ووين وأنبتنا وعدا فيها أرضنا جد هذا من كل شيء وعلى ركب كلدي موزون الوزني وجعلنا ويانا لكم ينكا فيها أرضنا جد هذا مععيشة نرال يالك لك في سنبان ذين يالي ويقول لك وحكونا ولا ذان ومن نواهي ذين يالي لاستم لذين كددك أيضا له منك مخازقين هو مصروف ربيه وإن من شيء أحجر مجره إلا هدوجره إنتنا أنك يباكت النظر أي خزائنه وغارده كجره وما ننزله شيء ما تجنه إلا بقدر قياسا تجنه معلوم أفتن ذا لكي وارسلنا واحديرنا الرجاجة طويلة عرابك لواقعها هي غا ضرورة أوردوها يا فانزلنا واحدا من أصل ما يكر ما أمديه فاسغينا كم هو بيه بان يذن وما أنتم ما إذا نحن له بيا بخازنينا هو كيتغاي حتى مرك اللذين تجي كدب مرك أبي بيه الله أص حاجة دي كذولا نيزن كل أراءيتم إن أصبح ماوكم غورا فما يأتيكم بالماء معين الله ربنا والرب العالمين يبي إنه كنا مد مجري ما غراس كمده نحن نأتي بالمعوالي والفاس أيده ما كيسودرتي يجري بيا ركاديل لجوه إنت عندروي هي صفرت هي فاس غذا إنه ينقلينا إن شاء الله أبو جيكا بات وحالي قروه إن يفاص قادة عند هكي بيه يا هاي أساو كوان لعبه كوان لعبه دادا كل النور ومكلا كل النور كل كبديوه كريو يسكنوا علي تبرتي سالة توسي لفظ إن دوا دوا بيه إلا دا ديه صوب صوب نعوذ بالله من الجلعة على الله ديرنا إلى اللغة ديرنا إلهان كما وما أنتم ما إذا نعينا لأفضل بيها إخاسينينا كووكايت صدا وإننا أننا أعباء لأننا نعينا أعباء كاليغان نحيي وحن نول نولينا ونوميتو وحادي نفيدنا ونحن نعينا كاليغان ألوارسون تورين ودان دحلين ولقد وحادوا علمنا إنه نوغاني المستخدمين وحيهوريه ومنكم إذنك دادكا إذنك ميدا ولقد وحادوا علمنا إنه نوغاني المستاخرين كوا دمباية وإن ربك أذيك ربك هو ربك كاليجي أن يعشرهم مستقدمين يا مستاخرين لذلك يسأل قوصايا إنه أبا حكيمون اللفل صوبان عليمون قم بدونه ولقد خلقنا الإنسان وليه حسن التأدي الذي توحيدك وهو إني ولقد وحده خلقنا إني الإنسان الددك من من حماين مسمون أبو رد البشر كمارك اللقومة إنسان كاللشاق هو أبو البشر أهدمون أما دادك انتساك كاله مانيبال لقا أبو راي او حم سلسال كاللقا أبو راي ودقي أهدم هاو ودقي أهدم هديل أبو راي مراحل دورو مراي مركي بقوه الرئيسي عرقو كاللقا قاضوا في سورة العمران بينوكو صمرنا إنما صلى عيسى عند الله كمثالي أهدم خلقه من ترى قلقه هو عرضي كوبا عرضي بيه اللغو دري وعلى الرأي فاقي وحي النقطة مركي بيه يعرضي اسكو من طين لازيب في سورة الصافة من طيني لازيب روبا قانتكودا قيسا وصيدا عجيب أي نقطة مرحلة اللباد مرحلة سدحات روبادي بيه مركي ليش داي وذل أرى يضع من حماين مسنون مرحلة دي أفراد حامي مصنون كعبة للسور يجي فنان كله ليجي قرآنا كل عضي كل كهيفة كل فص بين غضي من سالب كل كأفرت مرحله ولقى مري إنكينا وقوة مري إنه أربعين نطفة أربعين علاقة أربعين لغة مري عقب الله مري فلقنا مري عكس كل كولق ذو حجبا خلقنا إنا نو الناس آدم من shamsaali waati uudan bayseey nooba qallafsan nooba ma akoray qallaftay shamsaalka goobada markay qiime badan tahay oo goobada fiican tahay haday aan gaabso oo lagu dhufto wax bariyo waad daranaysaa sidii birto kale salsaalku waa kaas ma min ha ma indow ban madaw masnuun toosonto Khollakana huwa min minin tablo Insaanka kao Jinnika Hortenbuu aburna Mahaanka aburna minin naari samomu Nar Badanka gashua khafifaa Onkikh lahain Ayyaisakil laka aburay Hadilla aburay wadkurhish Ida wakti kaila rabuka Rabika oo yhiri Lill melaiika Melaiikti vaa ehbaku Inni anika ehbaa Khoanumaa yaa Bashara Insaan Mahaanka oo maa yaa minsar sali روابا هذا من حماين روابا مصون مصنون دواسون تيكاتمي فإذا سويتو حدان أبو ريدي صداميشترو وآني كايو ونفقتوه أنا فوفو فيه إنسانك من روحي لبادو إنسانك كاكوما يارك فوهدان إلا كاتمي هي دوابا ذي لبادو كاكوما إذا لبادات كاكوما تاي مدوحي لك أبو روح باي جسمي محوربا بيعنيه هو رباه وحده كل خوارك عبر مي فوق ذنام عيربذا خبج عليك تمت بيدوني إذا لبذا هذه مذلة يهو حداد سرادبادي بيعوني مايو تركي ولا معنايا حداد سرادبادي طاعية الله مرة بنا فوق ذبادي ماني إذا لبذا فعلت كل الذي حق حقه فوقنا خبج عليك تمت هنا الكهنة في غرقيسية عبادة إذا جسم بياهي باصديو ما ذر كينو حنو، فإذا سويته حدان سمو هو النفاق تو أنا بوظه فيه إنسانك منروح يعني النفس إذا ملاك تامر كل سيار فطع وداع له إنسانك ساجدي، إنكم سجودا يا سجودا عباد ماها ملاك ميتاحية سلامي يا صلواه فسجد الملاك ملاك السجود كلهم إلىك أجمعونا دمانها بيو سجلين إلا إبليس وماشا جوغا يدي اسمه هو منقضع قام القوم إلا حمارا وكلون إبليس ليس من الملايك إبليس ملق في صورة الكافي أعودكم إمان دونا إلا إبليس كان من الجن ملق معها إبليس ماهان أهباء إبليس جودي إبليس وديدي ja kuna inun noolo, maa assaa ġiddi. Malaikti sujuu da inu, la mitnoolo, vidjöi. Ja hei, vaisua luo idiin, xala, eba uina uurujiri, ja ibiliin suhoi. Malla kammaakua uuaan, alla takuna, ina danahanin, maa assaa ġiddi. Malaikti jammarke eba fulisej, e kullikon sujuu dain, haakadu. Eduf kammaa sammarkea kohdadu, kadaju, aju. ملايق هذه السجودة اللي يرى إله أمر كفرائبين من عسدين لأنك ما مدين إسم الله وحوب من عسدين حقه الله مدين وحلو سجودة إذا بدر المهانه أمرك الله قاطع وحب سجودة اللي يرى محاكا قلي وحويا كل ملايقتنا اللي فيرين وسجودين أمرك يبالا مال مرينة إسم الله سجودة محويا خالة إبليس لم أكن هاني معه لأسجده لم أكن أعيارك من سجده للبشر وحيلي بيهارك له أتخلقته سليمان تكاب ورتي من سلسال دوب الله قلب به سلسال دوب الله قلب سنه من حماين دوب مدو مصنون أتكا ورتي أتكاب ورتي من سجده معه كلك أمرك داود لما دا كل كلك الحسد والكبر أي ماشي كموقاته أولا تغذيفت أن يقينني وإلى آدم سيهي أيهك عزيزي ثانيا وإسلوه إياهي هي أمر دي دايشو قدر كلك الدم بي الله قاله سدي الله ومي كيكو بادوكنا أحدك قالينوهكم أبوه إبليس ما شكالله إنا واحد واصم الله دم بي دايشو أمر دي هي حسد هي إسلوهينا مبانا أصاب الله ونقد وحاله خلقنا إنا أنه أبورنا الإنسان آدم من سلسال الهو بقى من حبان الهو بمذوقا تميد مصنون دور صنطي والجهنة خلقنا هو أبو الرأي من قبل آدم كهر من نار السموم بقبق النار تسامة بذنك نار خفيفة وصيدة كورنتو كلا ونأل الله أي أنك ويد وقت رس قال الرب كأو يري للملائكة ملائكتي أني أني بإباء خالق محمد بشرا بشارا فني آدم يعني أمي من سلسال لبعضك من حمين دوما ملوكة من مصنون دور صنطي يعني أمي فإذا سويته حدا سيمون وميستره أو النفخت أفوفه فيه إنسانك من روحي نفطيضة فقعودها له إنسانك ساجدين إذن كهو سجود أي فسجد الملائكة ملائكة وسجودة كلهم إذنك أجمعون ودرتون إلا إبليس ونسجودينه أبا ديدي أن يكون إنو مع ساجدين ملائكة سجود إنو لزير وديدي قال يا بو يا إبليس هاي ما لك معاقوبه عن ألا تكون إن أذن هانين مع ساجدين ملائكة سجود آدم يا أمرك يا فريسي إن أذن كمدنقا معاقوبه عن قال إبليس عيري لما كنا هانين مع لأسجوده إن أسجود بشار بني آدمات خلقته قنطي من سلسال دوابق اللفزا من حماين دوابق اللو لقد سميه سلسالك مصنون لدوريه امركي هدود دي دي وليبه حدنا عشياني يقع عمسايني يمضحاتي كدرساتي امر كان اي قال اي يري فاخروج بحمنها منها دي اهي اما جنة دي اهي اشي ماركي اللوغو دهد لا ايهي كلك هو تعذير مدهوق اللفزا فقارا ان لقابوريه وكتجنش اللي يقولا او اللي فوقو قلنا ودا فضيحه هذيك كليتهلو كنيره تحذير لاقول قال باوحي لي فاخرجب منها شنريا صمدك با فينك هذيك حداك بحداه شنو قد خجوم من دايره تايو. مرجوم محمد بلغهيري مطرود لبوريه ملعون محمد بلغهويه فينك هذيك خجيم كد لاديرياتاي katakumda najiri maayisdu hadana waxa intii loogu daray wayna aleeka adiga korkaaga haato al la'nata daran xadiisba laga beerado ilaa yawmidi afal marinta marinteeda laga gaaro korkaaga lacadahanay xamada baqaykumay hind arimaha adig markay ku dhacay wuxuu u cusulayar tawbayad dhan ka umman noqoni kula day فلا محضو بصدر أباره لي كذب قربا سميثنا قال إبلي سوح يري خبي يا ربي أنا خبي يا ربي متلرو إكره قرما متلعه الوقف صدر إلى يوم المال لك قارو يبعثونا أمك لصابعنا كنك بعثك اللقاء لنا آخره اللجل لك قاردة دم مجرته وضع يوحو دمعي إنه قاردة كثلة بصدره ونرشي كن سادونكو كنان ياهي إيتي آخره أي شوحيك جيردو مركّلة تقال لنا كل خلق من يلين من بعث قالوا بسمو لكن وحلاج يعلي الدنيا دم مركّلة قدينا عبد مشوق هو رئيسا سجا قال ربي وحي فانك عادة من المندري انت لو كرنا اتفنت اي الى يوم الوقت وقت ما انت انت اللي جارو المعلوم اللي يقانني وادون كم مركّلة قدينا عبد من دونها كل خلق كان عادجا هذا يسوغ شاقه كما الدنيا للاله القدير وما ادش دون تانكل مددا سيره استل بدا ان جو حوشو قبنا يا قال ابلس ويويري ربي يا ربي اني قربي كيو اله ولي وياك ربي كو كدارنا سببتي لهم أدنى أولادي في الأرض اللولك في الأرض المركّل لهو يري كل كي يوحكوا جيرانو في العانة هي عروثة هي بزادة هي بابورثة هي جرياء وحنا نقر حنا كل كذنذا فما تقول كذنذا يا رحمت يا صمد يا ربي يا ملاك تكروا جيران حقو مركك كاشرة انتو كوجوا الحنا كذا هدانا يساق قرسوه دكسليارك قف انو بادين ولا اغوينهم وابادييين اجمعين دمانتو بان بذان دمان, دمان مباديين كراداد وحاجر مثل الانبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين الى اوطاء يتبعين يتبعوا وابورتين كوامودوان كراد وصعب صديقارك إلا عبادك الدوم هاق ونباديين منهم ذاتك كميدة أدوماها المخلصين أذيك إباء اللقوبة الحكري كوا وعكو درسا كرينا جيرا إذا العسمات لهؤلاء والعفظ نبي ياشا هي الرسول هي إنتوا إباء وناجيين أحنا معصومين اللقاب بقيت أحنا معفوظين لإلاليو لكم الدرسا كرو من أي الكو من إن الإبادي ليس لك عليهم سلطان آئمان دونت كما الدهني أوادنا كما قواس ومن نذان كردين. قال أباه هو يري حلمت كان سرادنجي على يانج أبا كركا إجا مستقيم من توسونج كيت كان هو عوي إن عبادي الدومه إجا أن أني لا أبورتي لفاهي كان هو أبورتي ليس لك إبليس كوما سجنانين عليهم كركا الله سلطان الأودف مالي كركا ولج الأودي دعوي يق عن هذي تظني مركه ان وهاي كل كارو كدخداي ايا راعي سلطان اوا إلا الا من دد مهانه انت تبعك من الغاوين ضفاليان وحا وخد اهي ملي كد غعنا اذا كدبكو وحا ود لكن ضومهايقا كيف في, في عن حججكم كو ما ليين كل خايدي لابليس يا وها وإن وان الجحنم نار الجحنم من نجير موحدهم ناشا الله غبا لمايه وأميق إبليس إيه إنتك الرعضة ناشا الله إذن كلبا لمايه أدوى إمان دونتان جهنمول وإن جهنم أيها لموعدهم كوابادي يوضي ناشا الله يا روحيا أجمعين لماده جهنم الله تلمامي لها جهنم حيلا داي سبعة أبواب تجبأ الباب إلا تضبط درقاء تفقف درقاء كتال لها جهنم حيلا داي سبعة أبواب الباب تضبع في كل باب باب الأرك كلجي منهم قوة بعض يواجه كل يين جزء قبل مقصوم ولا هي دوقة تضبع الباب بابك جهان اللي جرا يا وكر يا لا دا كحجة حطة ما كريدة سعيرة كريدة سقرة كريدة حيمة كريدة حاوية وضمي تدخل أساسه وكيسينج كوا بنت شجعنا اللي جينا كوا زين يستمر اللي لقينا كوا ما مال بال اللي لقينا يا كل كوا حي سوقايب سن تدغد الباب جهنم اذا حي سوقايب سن حسيال كوا ادل توبتا انت فيله توبتو قال تعالى ربي ووجهني ان المتقين تدكي الى من الكفر والمعاصي قال لمن يقف اسكي الى اليه يوج جهنم الباب شقكوا الى في جنات ترى الله دو بخوش غيين يا عيون الى يا البرقنا يا ويقال لهم هل نورنا جرت لغار ودخولها ترى جنلا بسلامين تهفجليكو قالا يدينك رب السلام ايو ملائكه يدين سلام ايسو يدينك ايسي سلام ماريا نمدغرايا ونزعنا وحنسبنا ما في شدورهم متغين تلاذق الله قوسا من قل فرجمارة هذا واحد واتا في خمدة حمرة ويرادم بالجسيفا يا إخوانا يغوا ولا على على صورين سرير يالكور كوسقا متقابلين إسكور جذا لا يمسهم مطاردو فيها جنة جد هذا نصاب دب وما هو مان ما ين من هذه الجنة بنخرجين كل هذا الكلام كذا هو الله ما يوم قالوا يابا فخرجوا لسبه من الجنة ذاك مثل ديريه أو رحمته لقديريات اي فينا عليك أبيك كركاها الله أنا بيران رحمته لقديريات قال وحو إبليس يري ربي يا ربي أنيقا ربي يا يو فانذرني إيكرو إلى يوم إنت الليغة جارو يبعثون هنك الله صحب حنايو قال إبا وحو إيدي فإنك آذيك من المذرين إنت الليو كرون حياة كمتاي إلى يوم الوقت وقت ما لنت إنت الليغة جارو المعلومين اللي يقاني قال وحو إبليس وحو جري. ربي يا ربي أنيقا ربي يا يو بما كي سببتي بانكو دارتي أغويتني وبادية تلب تلبادية يوحق يدو كل عرضي لأوزيينن إنان قرحيو لهم يجا في الأرض للك القديسة لقرحنايا ولا أغوينهم وبادية إنايا أجمعين إليك إلا عبادة أدوم هاك مؤقية ومنهم يجا كميدة المخلصين هذه اللقوة قاريه لي وعبادة هذا أي أقاريه قال هذا كاس سراط جدّاً علي مستقيم يري هذا ك سراط علي مستقيم تماماً حاجد كيونه إن عبادي أنا جاها أقوم هيك أنا جا الله يكره ليس ما هني أكاد يجايب عليهم سلطانون أود إياد ديرتان أتقدران تهي مريه إلا من أي أتقدران تهي إتباعك من الغاوي كوى بادي يوضي كميدا وإن جهنم نارت جهنم اللي هيرا أهلا موعدهم كوى بادي يوضي ما شاء الله يا بوهاي أجمعين لما أنتو ما شاء سيمدالك لأيهين لها جهنم أوها إلا ذاي سبعة أبوا البابية تدبع بكل باب باب الباب لأركاب أولياء منهم كوا بعض يواري عقادة جسون قار مقصوم الله قيظي إن المتقين تأتي سلالي في جنات جنة بري الجدات بيكسرين وعيون إلي الجبرغانية ويقال لهم على الله دونا ودخولها كنزي قال بسلام نبت جي جو قال آمين إذا كوا قنصمت هي قادي هي قادي مد والباب كلامينا ونزعنا وحنسينا ما في صدورهم هذه الخود الجري هذا واقوسا من غل أرغماء اخوانا يقو ولا لا هلا صرور سري الجرق متقابل قوسا متقابلي يقو يسقى الجدو أموجيا هنا يسقى بليان ما حتى تكال تجاه صير صير تا يكون فليا ما كذل كذل ولا سبحانه إسح. لا يمسهم ما تابوا فيها جند غدها نسبون لم وماهم تابوا وما هم مايان من جند هكذا امخرجينك والله ربي والله على